بوك <سؤال> خمسة وخمسون خمسة وخمسون العمل العمل كيو استس ديا بروفيسيو؟ ما هي وظيفتك؟ ما هي وظيفتك؟ ميا إيدزو إيستا سكوراتزستو وظيفة زوجي طبيب وظيفة زوجي طبيب مي لابوراس دو ان تيمبي كي أنا أشتغل كممرضة حتى منتصف النهار أنا أشتغل كممرضة حتى منتصف النهار نبلدو قريباً سنتقاعد. سنتقاعد. لكن الضرائب مرتفعة. لكن الضرائب mal والتأمين الصحي مكلف. والتأمين الصحي مكلف. كيف يمكننا استيعابه؟ ماذا تريد أن تصبح يوماً ما؟ ماذا تريد أن تصبح يوماً ما؟ مشاكس إيجي إنجنيير. أريد أن أصبح مهندساً. أريد أن أصبح مهندساً. نيشاتوس أريد أن أدرس في الجامعة. أريد أن أدرس في الجامعة. أنا طالب متدرب أنا طالب متدرّب. لا أكسب الكثير. لا أكسب الكثير. أنا أتدرب خارج البلاد. أنا أتدرب خارج البلد. هذا هو رئيسي في العمل. هذا هو رئيسي في العمل. لدي زملاء لطفاء. لدي زملاء لطفاء. تجمعة نقيم إرسال لبوريا رستوراتيا. نذهب دائما وقت الظهر إلى الكافيتيريا. نذهب دائما وقت الظهر إلى الكافيتيريا. أبحث عن وظيفة. ابحث عن وظيفه. صار لي عام عاطل عن العمل. صار لي عام عاطل عن العمل. يوجد في هذا البلد كثير جدا من العاطلين عن العمل. يوجد في هذا البلد كثير جداً من العاطلين عن العمل.